بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس الناس من شد الوسواس الخناس ذي يوسى مس في صدورنا من الجن تنّاس صدق الله العظيم